تاريخ عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 نزله من السماء، فاختلط به، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفا وزينت. وَزَّيَّنَتْ وَضَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا, أتاها أَمُّنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا, فجعلناها حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبِ الْأَمْسِ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.